اثنان استمع إلى الحوار وأعده ثم اكتبه في دفترك السلام عليكم وعليكم السلام صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا أهلا بك كيف حالك؟ بخير الحمد لله وكيف حالك أنت؟ شكرا وأنا بخير